وَلَا يَتوَكَّلُونَ كِبَرُ الْمُسْتَعْلِينَ إِلَّا جَنَّكَ بِالْعَدْلِ وَأَحْسَنَتْ نَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى مَا أُولَئِكَ كَانَ شَبَمًا وَأَضَلُّ سَوِيًّا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا اَخْرُجُوا أَرُونَا وَزِيرًا فَقُلْ نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَدَّ مَن عُمْتَدِي وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَرْقَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال تبيرا وان قد اتى على القريه التي امطرت مطرا سخو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَكْرِ تَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاهَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضْيَلِ صابرون على اذا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضلل سوء أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ أَنَا هُوَ أَفَأَنْتَ كُون عَلَيْهِ وَكِيلًا